صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم تعالطنا طوم الرحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب فَآمِنُوا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مُلَاطِقًا صَرِعًا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً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 فَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْرِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ بِنَا الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 عملت وهو أعلم بما يفعلون.